قَالَذخُ في أمِ قد خلَ مِ قك مِ نريج وَ سف ن كلَ م خلَ ق مَ تُ كلما دخلت أمة لعنت اختذا حتى إذا ازدارتوا قالت أخرى ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراغم فما كان لكم علينا من فضل لَن فَفَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَنَ بِإِنَاءٍ ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياء وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مئر وَكَانَ لِكَنَغِيزُ وَالِمِينِ هم فيها <تصفيق> خالدون وقالوا